كان في الوليمة منكرات كالموسيقى فامتنعت من الذهاب إلى الوليمة فهل أنا آثمة لأن بعض أهلي قال إني إنني متشددة بسبب هذا الفعل الدعوة الأصل في الدعوة إلى الوليمة هو وجوب الإجابة ومن لم يجب فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لكن إذا علم المدعو أن في المكان الذي دعي إليه منكر فلا يخلو من حالين إما أن يحضر فيستطيع تغيير المنكر فوجبت عليه الإجابة وإما أن يحضر فيشارك وهو يرى المنكر فلا يستطيع أن يغيره فلا تجوز له الإجابة مع بدل النصيحة للداعي الذي دعاه قريب أو بعيد نعم تضيع الأوقات أن تبع الساعة في الجارس تدعى عشر أو نصف حط النصف على عشر على كل حال هذه لها حلول أخرى كلام الإجابة وعدمها ما هو المانع من الإجابة نعم وجود المنكرات كالخمور وكالعجس وكالتبرج والاختلاف وأي منكر يحصل وفساد نعم هذا لا يجوز للمسلم أن يجيب دعوة من كان هذا شأنه. صباح هذا سائل من هولندا يقول أنا مصاب بداء سلس البول فهل يجب علي أن نغير ملابسي عند كل قطرة عند كل قطرة بول تخرج صاحب سلس البول معناه هو الذي لا ينقطع أبدا بل هو جار من مخرجه وهذا له حكم يخصه وهو أنه لا يتوضى إلا بعد دخول الوقت يستنجي ويتوضى ويتحفظ يجعل شيئا يستر الذكر ولا حاجة أن يغير الملابس وله أن يصلي بعد ذلك بعد دخول الوقت إذا توضأ بعد دخول الوقت له أن يصلي ما شاء من فرائض ونوافل. فإذا دخل الوقت الثاني كذلك توضأ. أما الذي يأتي قطرات حين بعد حين فهذا ليس له حكم صاحب السلس بل يجب عليه الاستنجاء وغسل ما وصل إليه البول من جسده أو ثوبه ثم يتوضأ ويصنع وهذا سالم فرسة يقول ما حكم صلاة الجمعة قبل وقت الظهر بساعة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء في وقت صلاة الجمعة. هل هو وقت الظهر أم تصح قبل الجوال؟ والأمر في هذا واسع. لكن الذي نفضله، فضله أئمة العلم أن وقت الجمعة وقت الظهر. لكن من صلى قبل الزوال خطب وصلى قبل الزوال صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة لثبوت ذلك عن الخلفاء الراشدين هذا سائل من فرنسا أيضا يقول هل يجب على المرة أن تستر قدميها في الصلاة وإذا, وإذا لم تسترها هل صلاتها باطلة نعم يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة لأن القدمين عورة ولو كان في حجرتها وبانفرادها وتستر جميع أجزاء بدنها ما عدا الوجه والكفين لا حرج أن تكون بارزة إذا كان في أجانب تستر الوجه إذا كان في أجانب تستر وجهها وكفيها. ولا يبقى شيء من جسمها باديا بدون الشتر سألنا خير للإيرلندا الجنوبية يقول هل يجوز طلب العلم عن طريق كتب أهل العلم وأشرطتهم ثم فتح الحلقات لنشر العلم وذلك لعدم وجود العلماء عندنا نعم يجوز ذلك وفي فائدة عظيمة قراءة الكتب وسماع الأشرطة ولكن عليه إذا أشكل عليه شيء عليه أن يتبين من أهل العلم لا شيء ما، والوسائل في هذا الزمن متاحة لأجلس طالب العلم أن يتصل بالعلماء ويتبين ما أشكل عليه حتى لا ينشر للناس إلا ما كان حقا واضحا وجليا وكذلك لا يعمل إلا بما هو واضح نعم سالم فرس يقول ما الذي يقدم جهاد النفس أم الكفار وأين نجد وأين نجد الكلام في هذا الموضوع لنرجع إليها أو لنرجع إليها الذي يقدم جهاد النفس لأن الذي لم يجاهد نفسه على فعل الطاعة وترك المعصية لا يستطيع أن يجاهد غيره فجهاد النفس هو المقدم كما ذكر أئمة العلم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن جهاد النفس على أربع مراتب جهادها لتتفقه في دين الله هذه المرتبة الأولى والمرتبة الثانية جهادها لتعمل بما فقهت والمرتبة الثالثة الدعوة للغير إلى العلم والعمل والمرتبة الرابعة الصبر على الأذى حين طلب العلم وحين العمل به وحين نشره وبعد ذلك يأتي جهاد الغير هذا جهاد النفس فهو مقدم على جهاد الغير كالكفار والمنافقين و. المبتدعين وأهل الموبقات ومضنة ذلك في كتاب الجهاد إيجاد المعاد الجزء الثالث يجد هذا البحث مفصلا وأن جهاد النفس هو المقدم هذا سأل بريطانيا يقول هل يجوز للمرأة المعتدة أن يخطبها أحد وهي في عدتها تعريب إن كان من باب التعريب لا من باب الصراحة فلا بأس كأن يقول إني في مثل فلانا لراغب إني في مثلك لراغب وأحب أن تكون لي زوجة مثل هذه ومنحها فلا حرج في التعبير أما الخطبة صراحة فلا حتى تنتهي عدتها من طلاقها أو وفا أو وفاة زوجها هذا سأل مفارس كقول الله عز وجل وليس عليكم جناهم فيما عرفتم به ليس عليكم جناهم فيما عرفتم به من خطبة النساء نعم. وهذا سأل من فرنسا يقول إذا أرادت المرأة أن تبيع شيء تملكه فهل يشترط أن تطلب الإذن من زوجها أعد. إذا أرادت المرأة أن تبيع شيء تملكه فهل يشترط أن تطلب الإذن من زوجها على كل حال المرأة بحاجة إلى من يشير عليها بالأصلح حتى ولو كان في التصرف في أملاكها، فإذا كانت لا تحشن التصرف فلا بد من استشارة زوجها أو قبيها حتى لا تقدم على تصرف في مالها إلا بعد استشارة أهل الخبرة. ولا بد من ذلك، لا من. أما إذا كانت تحسن التصرف في مالها فلا حرج، لا يشترط إذن زوجها. تريد أن تتصدق أو تعمل مشروعا خيريا أو نحو ذلك، ولو لم يأذن لها فهي حرّة في مالها، بشرط ألا تصل إلى حد الإسراف والتبذير، الذي يحجر على صاحبه بشبه. هذا سأل بريطاني يقول وقت صلاة العشاء متأخر جدا عندنا في أيام الصيف واعتاد الناس أن يجمع المغرب والعشاء في مدة الصيف فهل يجب علي أن أحضر الجماعة أم أصلي في بيتي الجمع ليس له مصوغ إلا المصوغ الشرعي وهو الجمع في السفر عند شدة السير والجمع وقت نزول المطر بين المغرب والعشاء، وما عدا ذلك، فيجب أن تصلى كل فريضة في وقتها، وبحسب يعني تباعد الأقاليم، كل عقليم له وقته، حين فيه الصلاة، فيحسبوا حساب ذلك، كما أن أهل الجزيرة العربية يحسبون حساب ذلك. فيصلون الصلاة في أوقاتها، فلا بد من التنبيه على هؤلاء الذين يجمعون ما دام يمكن أن يعرفوا وقت الصلاة فيصل لك تصل لك كل صلاة في وقتها. الرسالة الأخيرة يقول يا شيخ نريد توجيه نصيحة لمن يقع في الشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ فالح الحربي. هذا لا يجوز لهم أن يطعنوا في العلماء الذين يدعون إلى نصوص الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح عليهم أن يتقوا الله فإنه لا يطعن في العلماء علماء السنة إلا أصحاب الأهواء والبدع فهؤلاء على خطر وعليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويكلعوا عما هم عليه ويشتغلوا بالعلم الصحيح ويأخذوا العلم عن أتباع السلف في هذا الزمان أهل علم الكتاب والسنة بالفهم الصحيح والله أعلم شكرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه قال مصنف علينا وعليه رحمة الله باب قبض العلم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يخدروا منه على شيء رواه الترمذي وعن زياد بن وعن لبيد رضي الله تعالى عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناءنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال فكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة أوليس هذه اليهود أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما رواه أحمد وابن ماجه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذين الحديثين بيان لما بوّب عليه المؤلف رحمه الله من قبض العلم والعلم يقبض بموت أهله الذين علموه وأملوا به وقاموا بحقه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قبض العلم بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينتجع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فبذهاب العلماء يذهب العلم ثانياً بعدم العمل بالعلم يكون ذهاب العلم بعدم العمل بالعلم وأن العلم لا ينفع إلا إذا عمل به أهله وحملته في أنفسهم ودعوة الخلق إلى العمل بالعلم الشرعي. أما إذا لم يعمل بالعلم فإن وجوده حجة قائمة على الناس ولا ينتفعون بالعلم الموجود بين أظهرهم إلا إذا عملوا به لذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال المنصوص عليه في حديث زياد بن لبيد لما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند ذهابي العلم قال الصحابي قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستغرب ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من ذهاب العلم واليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لكن لا يعملون بشيء مما فيهما فذاك أيضا ذهاب العلم وعدم الانتفاع به والمقصود أن في هذين الحديثين دعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته أن يعلموا من العلم ما يجب عليهم وما ينفعهم وأن يعملوا به. وأن يدعو الناس إلى العمل به وفي وفيهما التحذير من عدم العلم بالعلم العمل بالعلم فيهما التحذير من عدم العمل بالعلم فإن من آتاه الله علما ولم يعمل به فهو أول المعذبين لأنه من تفأ بعلمه وقد الله عز وجل المثل لذلك بقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا والحمار الذي يحمل أسفار العلم لا يعلم ما في الأسفار شيئا لبلادته فالذي يحمل العلم ولا يعمل به مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس ولا يعمل كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه المقصود لا بد من الالتزام بالعمل بالعلم الشرعي ودعوة الناس إلى ذلك نصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم والتحذير من التخلف عن العمل بالعلم فإن هذا من أعمال الأشرار لا من أعمال الأخيار نعم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بالعلم عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبض ذهاب ذهاب أهله عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم عليكم بالعلم وإياكم والبدع وإياكم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيب رواه الدارمي بنحوه وهذا الأثر الجليل من حبر من أحبال الأمة عبد الله بن مشعود رضي الله عنه اجتمل على وصايا قيما فيها الأمر بالالتجام بما يجب أن يلتجم به المكلف وفيها النهي عن الوقوع في المحدثات والبدع والضلالات ففي قوله رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يقبر ترغيب وحث بالمكلفين عموما أن يتعلموا ما أوجب الله عز وجل عليهم أن يعلموه ليعملوا بمقتضاه وهو حث على سبيل المسارعة والمسابقة والاهتمام فإن العلم يوشك أن يذهب وأن يقبض وبينا بأي شيء يكون قبض العلم الذي قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض كيف يقبض؟ قال وقبضه ذهاب أهله لأن للعلم أهلا وليس كل من ادعى العلم يعتبر عالما بل العلم عند أهله الذين هم أهل العناية بالكتاب العزيز تلاوة وفهما للمعاني ومعرفة للأحكام التي جاءت فيه و الإحاطة بجل علومه وكذلك العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية وذراية والواجب من ذلك ما كان فرض عين على الناس فيما يتعلق بأصول الدين والمعلوم من الدين بالضرورة من الأحكام هذا لا يعذر في الجهل به أحد والوصية الثانية عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه يعني عليكم بتحصيل العلم والعناية به وبدل الجهود في تحصيله فإن الناس يحتاجون إلى العلماء أكثر من حاجتهم إلى غيرهم من ذوي الأموال والجاه والسلطان. فإن الله خلق الخلق لعبادته والناس لا يعرفون عبادتهم إلا إذا علموا من شرع الله تبارك وتعالى. ما يكون به عالمين كيف يعبدون الله بامتثال أوامره والتنابين واهيه وكيف يقدرون الله حق قدره لذا فإن الأمة في كل زمان ومكان تحتاج إلى العالم وتفتقر إليه وقد يكون في زمن ما العلماء كثر لكن. لا يؤمن عليهم الذهاب وهو موتهم فمن طلب على إيديهم العلم بقي يعلم الناس احتاج الناس إليه وافتقروا إلى ما عنده من علم فيكون خير الناس لأنه يعلمهم أمر دينهم وقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى قال ابن عباس لرجل من الأنصار تعال بنا نتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ على أيديهم العلم فقال له الأنصار عجبا لك يا ابن عباس أتظن أن الناس سيحتاجون إليك وفيهم أكابرهم فتركه ابن عباس وأخذ يتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا العلم وعندهم العلم الكثير أخذ يتتبعهم وينقل عنهم ويأخذ منهم مشافهة حتى إنه يقف على باب أحدهم منتظرا خروجه فيضطجع عند الباب حتى تشفي عليه الرياح ويخرج العالم ويسأله فجمع علما غزيرا فلما مات الأكابر احتاج الناس إلى ما عند ابن عباس من العلم وعند زملائه فكانوا يجدون العلم عند ابن عباس في كل فن من الفنون أهل التفسير يسألونه فيجيبهم أهل الحديث كذلك وأهل الأدب وأهل اللغة يجدون عند ابن عباس بغيته، فكان الازدحام على باب ابن عباس افتقر الناس إلى علمه، وهذا دليل على نظر ابن مشعود حيث قال. تعل عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده من علم لا يدري فكان الرجل الأنصاري ينظر إلى الناس يزدحمون على باب ابن عباس على باب ابن عباس ليأخذوا عنه العلم فيقول هذا كان أعقل مني يقول ابن عباس هذا كان أعطل مني لأنه يتذكر عرض ابن عباس عليه لياخذ العلم عن أكابر الصحابة فلعله يوم من الأيام سيحتاج الناس إلى علمه وحصل ذلك بالفعل والمقصود أن طالب العلم الذي قد فتح الله له هذا الباب عليه أن يأخذه بقوة بعزم وبنية صادقة خالصة ليكون شبب في انتشال الناس من الجهل إلى العلم ومن انتقل من الجهل إلى العلم فاز إلى العلم وعمل به ودع الناس إليه فاز فوزا عظيما والجهل داء وشر مستطير ثم قال وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبده وراء ظهورهم وهذا تحقق لأن أهل البدع والضلالات وأهل الأهواء يدعون بأنهم هم أهل كتاب الله وأهل سنة رسول الله وأهل الغيرة على شريعة الله وهم قد نبذوا الكتاب فلم يعملوا به على وجه الصواب هذا ينطبق على من غيروا وبدلوا إما تغيرا وابتبذيلا كاملا لشرع الله وهم أعداء الله وإما غيروا وبدلوا في بعض النصوص استجابة لأهوائهم والنفس الأمارة بالسوء ويندرج في ذلك أهل الأهواء الذين يجعمون بأنهم أهل الحق وهم أهل الباطل ويدعون بأنهم أهل العلم وهم أهل الجهل وفي تمام الأثر حذر من البدع بقوله وإياكم والبدع والتنطع البدع مبتدع في أمر الله وفي دين الله ما ليس منه ولا يقره شرع الله المطهر كبدع أهل البدع المتنوعة البدع المتعلق بباب الأشماء والصفات والبدع المتعلق بباب الدين والإيمان والبدع المتعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة في التكفير والتبديع والتفصيل وما شاكل ذلك أهل السنة هم أهل الصواب في ذلك كله وأهل البدع هم أهل المخالفة. والباطل فيما خالفوا فيه أهل السلة والجماعة ونهى عن التنطع والتعمق لأن التنطع في دين الله يفضي بأهله إلى الشر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فلا بد من الرفق في الأخذ بالدين حتى لا يتنطع الإنسان فيخرج عن مراد الله مراد رسوله عليه الصلاة والسلام وهدي أئمة العلم في طلبه والعمل به ونشره ودعوة الناس إليه والتعمق مجاوزة الحدود في فهم العلم والعمل بالعلم وعليكم بالعتيق يراد به ما جاء عن الله عز وجل وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الوحي المنجد هذا العتيق وآراء الرجال وأفكارهم ليست من العتين وإنما هي آراء وأفكار للرجال لا بد أن تكون محكومة بالوحي فما وافق الوحي فهو حق وما خالف الوحي فليس بحق نعم وفي صيحين عن ابن عن ابن عمر النبوة إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألو فأفتووا بغير علم فضلوا وأضلوا وهذا تفسير نبوي حديث عبد الله بن عمر فيه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى ذهاب العلم الذي قال فيه ابن المشعود وقبضه ذهابه أهله فسره صار مفسرا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وهو تفسير للحديث المتقدم حديث زياد بن اللبيل قال عند أوان ذهاب العلم وهنا بين كيف يذهب العلم بقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتجهه من العباد يعني وهم على قيد الحياة ولكن يقبض العلم بموت العلماء فإذا مات العلماء ذهب العلم لأنهم حملته وهكذا يموت العالم بعد العالم حتى ينتهي هذا الصنف الذين هم صفوة الخلق العلماء العاملين بعلمهم الناصحين للأمة حتى إذا ماتوا جميعا ولم يبقى آلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا إذ لا بد للناس من مرجعية علمية يرجعون إليها سواء حقيقة أو ادعاء فالذين هم المرجعي العلمية حقيقة ماتوا وبقي من يدعي العلم ادعاءا سماه النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسا جهالا فسئلوا عن الأحكام المتعلقة بالدين أو الدنيا فأفتو بغير علم فضلوا وأضلوا ضلوا هم بأنفسهم عن الصواب وقالوا على الله بدون علم فوقعوا في أعظم الذنوب وأظلوا غيرهم بما أفتوهم به من الخطأ والضلال فأملوا بالباطل دون الحق فهذا تفسير لتلك العبارة التي هي ذهاب العلم ورحم الله الإمام الحسن البصري حيث قال موت العالم ثلمة في الإشلام لا تشد ما تعاقب الليل والنهار يعني إذا مات العالم ما حل محله أحد فصار ثلمة في الإشلام شطر وكسر لا يشد هذه الثلّم أحد ما تعاقب الليل والنهار. وإن كان هناك علماء إلا أن كل واحد في محله. وألا ثغر من الثغور الأغيمة التي لا يحميها إلا العلماء بعلمهم النافع. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود رواب البيهقي في شعب الإيمان هذا الحديث فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر, أخبر بما سيحدث في آخر الزمان بقوله يوشك يعني يقرب أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، يعني لا يعمل به ولا تطبق أحكام الإسلام في الأرض فبقي الإسم وفقد العمل في الإسلام ولا يبقى من القرآن إلا رسمه لأنه لا يعمل به أحد غالبا وقد يعمل به القليل والكثير على الضلال والقليل على الهدى لحديث لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك مساجدهم عامرة وهي خراب يعني يوجد فيها المصلون وتقام فيها شعيرة الأذان ولكنها مملوءة بأهل البدع والضلال وقليل فيها أهل الحق سأجدهم عامرة وهي خراب من الهدى لأن أهل الهدى في آخر الزمان قلة وأهل الشر والضلالة هم الكثير علماؤهم شر من تحت أديم السماء وإذا فسد العلماء فسد أتباعهم لأن العوام تبع لعلمائهم فإذا فسد أهل العلم فسد الناس ولا شك فقال من عندهم أي من هذه صفتهم علماء ولكنهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود والفتنة المراد بها الفتنة في الدين كما قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وإن صلح العلماء فبصلاحهم تصلح البشرية أتباعهم إلا من غلبت عليهم الشقوة فإنهم يخالفون الأنبياء ويخالفون العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ومن الناس من يتبع العلماء لأنهم ورثة الأنبياء فتكتب لهم السلام والنجاة ويكونون حجة الله على خلقه في أرض الله وفي الأثر صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس وهذا في الغالب العلماء والحكام إذا أصلح الله علماء الإقليم وحكامه تجد الصلاح غالبا على الرأي وإن فسد الصنفان أو فسد واحد منهما تيد الضلال والشر غالب على الرأية وما ذلك إلا لأن الناس تبع لعلمائهم وحكامهم لذا قال الفضيل بن عياض والإمام أحمد لو أعلموا أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان وكلمة السلطان يتناول من له السلطة على الناس والرعاية لهم قد ولي عليهم والعلماء من جنس الأمراء فالأمراء والعلماء هم أولو العد الذين أمر الله أز وجل بطاعتهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فكل من الحكام أهل السلطان والعلماء أهل البرهان كلهم أولو أمر لا يستقيم شأن الناس إلا إذا وجد أولاة أمور بأيديهم السلطة وأولاة أمور من أهل العلم بأيديهم معرفة الأحكام وبيان الحلال والحرام حتى تقام شريعة الله في الأرض لا إله إذن الله المهم هو الذي يلقى والمكرر يترك الرسائل يقول ما صيحة ما نصب إليك من قول بتحريم سماع الأناشيد الإسلامية كذلك التمثيل. أوكي. ما صيحة ما نصب إليك من قول بتحريم سماع الأناشيد الإسلامية وكذلك التمثيل والتمثيل ولا. هذا صحيح. يقول هو أنا ويقول هو غيره كل سلفي. على وجه الأرض يقولون بذلك بأن الأناشيد التي نشبت الإسلام والإسلام منها براء كيف تسمى أناشيد إسلامية يعني هل أمر بها الإسلام أو رتب عليها ثوابا في أبعد وأبعد عن رحاب الحق لأن أعظم ركيز فيه الكذب ثم الشخريه بالناس، ثم الكذب ليضحك الناس، فأي ثمرة للأناشيد التي هي تراث الصوفية والتمثيل الذي مبناه على الكذب والقص منه إضحاك الناس؟ وفيه السخرية والاستهزاء بالخلق وربما يعرض يعني الرجل الفاجر في هيئة جعين يحترم وينحني له من ينحني وأفاعي لا تقرها الشريعة وهذا ولله الحمد نقوله مشافهة لطلابنا وقد دون في بحوث علمية منشورة فلا يحتاج إلى سؤال وهو في الكتب فضيلة الشيخ قولوا بعد انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وهي أربعة أشهر وعشر أيام يقوم أهل الميت في إقامة وليمة يدعى إليها الناس هل هي من البدع المنكرة رغم أني قمت بالتوضيح لهم في ذلك فقالوا كل الناس يفعلون ذلك ولم يستجيبوا لي فماذا أفعل يا شيخ أولا هذا لا شك أنه من الأمور المبتدعة لأنه لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه الكرام ولم يأدم فيه أحد من أئمة العلم فهو من البدع المتعلقة بالأموات والمآتم لا يجوز ومن أراد أن يتصدق عن علانية الميت وإهداء ثواب الصدق له فليفعل في غير هذه المناسبة وليعطه الفقراء المساكين ولا يجمع عليه الناس من الأغنياء والقريب والبعيد وفي يوم محدد وكانه واجب من الواجبات هذا بدع وضلالة والواجب على راعي الأسرة أن يرفض ولا يستجيب لهذا لا من النساء ولا من الأقارب ويبين لهم فإن لم يصدقوا يقول لهم اسألوا العلماء فإن لم يفعلوا فهم من أهل البدع والضلال الذين يقدمون البدع على الشنّة ولا بد من هذا، لا بد من بذل الجهد عن صرفهم عن إحياء البدع متعلق بالمآتم شوف كذلك بعد ثلاث أيام؟ بعد ثلاث أيام؟ مو بعد ثلاث أيام، مو بعد أسبوع، مو بعد شهر، كلها الحكم فيها واحد. ما في إذا دفن الميت في قبره؟ تفرغ عنه أصحابه ولا يجلسون لاستقبال الناس ولا يذبحون الذبائح ولا يجعلون وليمة يوم الثالث ولا السابع ولا الشهر كل هذا من المحدثات بل ينطلقون ويدعون لميتهم ومن أراد يتصدق على نيته ويهدي ثواب الصدقة له فهذا جاء بالمال والدعاء يا شيخ يا شيخ إذا جاءهم ضيوف بعيد يعني كيف إذا جاءهم ضيوف ضيوف أيوه؟ ضيوف إذا جاءهم ضيوف, ضيوف الواجب أنهم يعرفون الحق في هذا الباب إما أن ينزلوا على غيرهم ويأتوا معزين حتى يقوموا بضيافتهم غير المصابين. وإن نزلوا بهم ولم ينزلوا لا يتكلفون لهم يقرؤهم مما عندهم وينصرفون أن الدبايح والولايم كما جرت في عادة الناس في هذا الزمن هذه أمور ليست من ليست من الشرع في شيء تقول السائل نسمع كثيرا في هذه الفترة بين أرصاد كثير من الشباب نسمع منهم انتقادات على ولاة أمرنا إذا أبرموا صلحا أو تعاقدوا مع أي دولة كافرة فما حكم هذا الصلح أو العهد وما حكم, وما حكم نشر هذا الكلام بين أرصاد الشباب أقول لهؤلاء رحم الله رأى كما يقال رحم الله رأى عرف قدر نفسه فطالب العلم الصغير عندما يرى العلماء الكبار والقريبين من الدولة وهم من أئمة الاجتهاد يشكت عن البحث في هذه القضايا ويسمع من العلماء لا يسمع من الأكران ويتجاذبون الحديث في المجالس فيحرمون تحصيل العلم ويقعون فيما وقع فيه أهل البدء من ثلبي الحكام والتفكه بأعراضهم والانتقاد لهم بدون جدوى وإنما ارتكاب مأثم وقتل للوقت وعدم وفأ مع واليهم وبدون علم يستطيعون به أن يحكموا في القضية فأنا أحذرهم ويطرقوا مثل هذه الأمور لغيرهم من كبار العلماء الموجودين على وجه الأرض وفي هذه البلاد يقول السائل إذا حكم الحاكم في بعض المسائل بغير ما أنزل الله فهل يكفر في ذلك؟ رضية الحكم بغير ما أنزل الله هذا فيه تفصيل لأهل العلم إذا حكم الحاكم في مسألة أو أكثر المسألة بغير ما أنزل الله وهو مؤمن بأن ما أنزل الله تبارك وتعالى هو الحق وإليه التحاكم وإنما عصى هو واتبع هواه حكما بغير ما أنزل الله لا يكون كافرا كفرا يخرجه من ملة الإشلام ولكن كفره عملي لا يخرجه من ملة الإشلام معصية كبرى يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل لكن لا يخرج بذلك من الإشلام بخلاف الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويدعي بأن الأحكام الوضعية المعروفة فيها رحمة بالأمة واحترام الحقوق ففضل حكم غير الله على حكم الله هذا كفر صريح يخرج من الملة أو رأى بأن حكم الله وحكم غيره من البشر سواء لا فرق بين هذا وهذا هذا كفر يخرج من الملة أو رأى بأنه يجوز لأحد من الناس أن يحكم بغير ما أنزل الله رأى أنه يجوز هذا كفر يخرج من الملة فلا بد من مراعاة التفصيل بخلاف الذين يعممون الحكم على أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفرا يخرجه من الملة هذا فيه جهل من من يترك التفصيل أو لا يعرف التفصيل ويتجرأ على الفتوى بالكفر مطلقا خلاص الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه المصنف علينا وعليه رحمة الله باغ التشديد في طلب العلم للمراء والجدال عن كعب المالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخل الله النار مواه الترمذي الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوله رحمه الله باب التشديد في طلب العلم للمرأ والجدال أي التشديد في التحذير في التحذير من طلب العلم بهذه المقاصد للمراء والجدال أي لبمارات السفهاء ومجادلتهم به والجدال الذي ليس مشروعا بل هو مذموم وفي حديث كعب وجوب الإخلاص في طلب العلم أن يطلب المسلم العلم الشرعي ليعمل به ويدعو الناس إليه خالصا لله تبارك وتعالى فمن فعل ذلك فقد كتب الله له الأجر في طلبه للعلم لينقذ نفسه من الجهل ومن طلب العلم لغير ذلك فقد سلك طرق النار فهذه ثلاث طرق من الطرق الخطيرة التي إذا طلب العلم من أجلها ليجاري به العلماء من طلب العلم ليجاري به العلماء يعني ليفاخرهم يفاخر العلماء ويدعي بأنه أعلم من فلان ومن فلان ليس له قصد إلا ذلك هذا طريق من طرق النار والعياذ بالله أو ليماري به السفه يجادلهم ويناظرهم بالتغلب وإظهار تفوقه عليهم ليس له غرض من طلب العلم إلا ذلك فبئس المقصد مقصده والطريق الثالث أو يصرف به وجوه الناس إليه طلب العلم لتكون له منزل رفيعة عند الناس ويقبلون عليه وليس له مقصد صحيح من الطلب فمن فعل ذلك فالنار النار والمقصود وجوب الاجتهاد في مجاهدة النفس حتى يكون طلب العلم خالصا لله تبارك وتعالى طالبا صاحبه مرضاك الله تبارك وتعالى والطريق الصحيح الذي توصله إلى الله إذ لا طريق إلى الله وإلى جنته إلا من طريق العلم الشرعي للعلم به والعمل نعم وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون رواه أبو أحمد والترميدي بن ماجه بهذا الحديث فيه التحذير من الجدل الذي لا فائدة فيه، وأنه سبب في الضلال، والضلال غير الهدى. فإذا أبتلي قوم كانوا على هدى من شرع الله عز وجل، ففتحوا على أنفسهم أبواب الجدل. الذي الغرض منه المغالبة وتصوير الباطل في صورة الحق فذلك سبب في ضلالهم بعد هدايتهم والجدل نوعان جدل محمود وفاعله مثاب وهو الجدل لبيان الحق ورد الباطل وقد أمر الله عز وجل به في قوله وجادلهم بالتي هي أحسن تجادل الخصم ليتبين الحق فيعمل به الناس ويتبين الباطل فيتركوه وقال عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فأذن الله في الجدل إذا كان لبيان الحق ونصرته ونصرة السنة ورد البدعة وجد المذموم وهو الذي نهى الله أز وجل عنه وهو من صفات الكافرين ومن تشبه بهم وهو الجدل ليحل الباطل محل الحق والبدعة محل السنة قال الله عز وجل عن الكافرين ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغروك تقلبهم في البلاد وقال عنهم ما ضربوه لك إلا جدلا أي عيسى بن مريم الذي قال الله عز وجل في إنه هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه الحديث حق أن أشد الناس خصومة لينصر الباطل ليحل محل الحق ولينصر البدع لتحل محل السنة ويلبس على الناس وعلى عقولهم ينصر الباطل على الحق والبدعة على السنة وينصر المبطل على المحق هذا عند الله أبغض الرجال ومن أبغضه الله عز وجل أدخله النار فالحذر من الخصومة التي تفضي بصاحبها إلى النار وهي خصومة الباطل نعم وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال من طلب العلم لأربع دخل النار أو نحو هذه الكلمة ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء رواه الدارمي نعم لأن العلم يجب أن يكون طلبه عبادة خالصة لله عز وجل طلب العلم عبادة فيجب فيها الإخلاص وأن يبتغي العبد بطلبه للعلم وجه الله والدار الآخرة ليعبد الله على وصيره أما من طلبه لغير ذلك، كهذه الأربعة الخصال، يباهي به العلماء، أي فاخرهم به، ليظهر ليظهر لهم أنه منهم أو أعلى درجة في العلم. أو يماري به السفه يجادلهم ويغالبهم ليتفوق عليهم أو ليصرف به وجوه الناس إليه يتعلم العلم ليجمع الناس عليه فيكون فيهم سيدا وشريفا ويكون رأسا أو ليأخذ به من الأمراء أن يطلبه من أجل الدنيا ليجمع المال سواء من الأمراء الذين هم ولاة الأمور أو الأغنية الذين هم أصحاب الأموال ما طلب العلم إلا لخصلة من هذه الخصال فالنار أولى به وهذا دليل على شرف العلم وأنه لا يطلب العلم إلا لله تبارك وتعالى وطمعا في ثواب الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة يعني يبتغي به وجه الله نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم، وانكسرت قلوبهم، وانقطعت ألسنتهم، حتى يستفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالاعمال الزكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لا خياس ومع الضالين والخطائين وإنهم لا براء براء. ألا إنهم لا يستغفرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم حيثما لقيتهم حيثما لقيتهم مهتمون مسبقون وجلون خائفون رواه أبو نعيم آه. قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم منلوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا الأثر الأول عن ابن عباس قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين بمعنى يتجادلون يتجادلون جدالا لا فائدة فيه ليس جدالا ليس جدالا لبيان الحق ورد الباطل وإنما هو جدال بدون فائدة لمجرد المغالبة وكسب الشمعة فوعظهم بهذه الموعظة مبينا صفات عباد الله المؤمنين الخاشعين القانتين بقوله أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكوا يعني إذا خاض الناس لا يخوضون وإذا تجادلوا لا يشاركونهم في الجدل خشية أن يقعوا في الجدل المذموم وأن ينزغهم الشيطان في جدلهم إلى الباطل ووصفهم بقوله وإن وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلة ومع ذلك كله فإنهم عند الجدل يسكتون ولا يتكلمون خوفا من الله وخش يتم العقوبة على التي تترتب على الجدل بالباطل. العلماء بأيام الله بما قص الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن من أخبار الرسل وأخبار الأمم وأحوال الناس الماضية والمستقبلة. قال غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقودهم يعني لشدة خوفهم ووجلهم وانكسرت قلوبهم وجلة وخافت من الله عز وجل وانقطعت ألس وتقطعت ألسلتهم شكتوا أما لا يعنيهم ولا يفيد الكلام فيه حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالاعمال الجاكيه، لأن الاعمال تقرب إلى الله عز وجل الاعمال الجاكيه هي التي تقرب العباد إلى الله عز وجل كما قال سبحانه: وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمنا وأمر صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وهم مع ذلك يهضمون حق أنفسهم فلا يفتخرون بالأعمال فيعدون أنفسهم مع الضالين ومع الخطائين وهم من الأكياس الأقوية في الحق والأمل به والدعوة إليه ولا يشتكسرون له الكثير مهما عملوا من الأعمال لا يرون بأنهم أتوا بأعمال كثيرة ولا يرضون له بالقليل لأن الأجر على قدر العمل والله أز وجل أمر بالأمل والمسارع إليه كما في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض ولا يدلون عليه بأعمالهم أي لا يمنون بالأعمال على الله تبارك وتعالى ويدعون بأنهم هم الوحيدون في تقديم الأعمال الصالحة وإرضاء الله تبارك وتعالى لا يفعلون ذلك وإنما هم مهتمون بأنفسهم فيضعون أنفسهم في الأعمال التي توجب رضا الله تبارك وتعالى لهم وهم مشفقون أي خائفون من الله ومع عملهم الصالح هم خائفون مع الله وجلون وهذه صفات أهل الإيمان الذين ذكرهم الله بقوله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته جادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقول الحسن البصري رحمه الله وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة أنكر عليهم لأنهم اشتغلوا بشيء يترتب عليه الإثم وتركوا العبادة التي يترتب عليها الثواب ورفع الدرجات ولذا الرب تبارك وتعالى وخف عليهم القول أي القيل والقال بدون تحقيق هدف صحيح ولا غاية يحمدون عليها ويثابون عليها وقل ورعهم فتكلموا لأن أهل الورع لا يتكلمون إلا حيث ينفع الكلام وإلا سكت فإذا رأوا الكلام لا فائدة فيه سكتوا تورعا وخوفا على أنفسهم ويتكلمون حيث ينفع الكلام أنفسهم وينفع غيرهم بالموعظة والتوجيه والتعليم للناس والنصح وبيان الحق من الباطل والسنة من البدعة يتكلمون والذكر لله تبارك وتعالى يذيمونه لأن هذه أعمال كلها جكية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه قال علينا وعليه رحمة الله باب التجوز في القول وترك التكلف والتنطع وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه مرفوعة الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق رواب الترمذي الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التجوج في القول وترك التكلف والتنطر معنى هذه الترجمة أن المراد بالتجوز في القول الكلام بقدر الحاجة والمتكلم ينظر إلى المخاطبين وحاجة المدعوين، فيتكلم بقدر الحاجة التي يستفيد من الكلام، يستفيد من الكلام السامع ما ينفعه ويفيده، وترك التكلف تكلف الكلام. وتكلف ما لا علم له به والتنطع تجاوز الحدود والمبالغات في الأمور كل هذه الأشياء منهي عنها ولا يفهم من الترجمة ولا من الحديث لا يفهم منه أن اختصار الأقوال هي الأمر الواجب بل قد يقتضي المقام من المتحدث إلى الناس في خطبته وموعظته وتعليمه وتأليفه قد يقتضي المقام الإشهاب والتوضيح وتقريب المسائل بضرب الأمثال واستعمال اللغة العربية الفصحى واختيار الفاضل الطيب المحبوب إلى النفوس هذا ليس من التجول من التكلف ولا من التنطور وإنما هو من الأساليب من أساليب العلماء والقصد منه الإيضاح والبيان وحصول الفائدة للسامع والقارئ وهذا التفصيل يقال في الحديث: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. لا بد من الفهم للحديث، الفهم الصحيح. الحياء لا يمنع الإنسان من بيان الحق للناس. بالأسلوب الطيب الذي يقدر عليه ولا يتكلف لأن أداء المعاني بالألفاظ الطيبة باللغة الفصحى هذا يفيد السامع ما لا يفيده أداء المعاني بلغة عامية أو لغة ملحونة يكشر فيها القول وتنفر منها الطباع فالحياء لا يمنع من البيان والحياء خلق عظيم إلا أن الذي يستحي منه الإنسان هو التنط الذي يجب أن يستحي منه الإنسان والتنطع والغلو والتكلف بما لا حاجة للناس إليه على الإنسان أن يستحي منه والعي السكوت في المحل الذي يجب فيه السكوت أو يحسن بالإنسان فيه السكوت وعدم الكلام حتى يظل بين الناس كأنه لم يعرف شيئا فإذا دعت الحاجة فهو الرجل الفصيح المعلم الناصح للناس الذي يؤدي العلم بقدر ما يستطيع من الفاظ الطيبة المباركة والأساليب النافعة التي لها أثر على السامعين والمدعوين فلا يفهم من الحديث أن الحياة يمنع من بيان الحق وإضاحه وإيصال العلم إلى محتاجيه لا ولا يفهم من الحديث أن العي دائما وأبدا ممدوح لا العي الممدوح هو الذي يمسك لسانه في الوقت الذي لا حاجة به إلى الكلام ولا فائدة في الكلام فيكون بين الناس كأنه لم يعلم شيئا حتى يأتي الوقت الذي ينبغي أن يتكلم فيه وأن يبين فيه وأن ينصر الحق والسنة ويرد الباطل والبدعة وهو يتكلم ويكثر من الكلام ما دام في الكلام منفعة وحقا أن الذكر بجميع أنواعه مطلب شرعي سواء الذكر القاصر نفعه على النفس كقراءة القرآن وقراءة كتب العلم الشرعي والذكر بالتحميد والتشبيح والتحميد والتهليل والتكبير هذا مهما أكثرت منه ونطق لسانك به فأنت تكسب خيرا كثيرا يرفعك الله به درجات ويحط عنك به خطيئات ويكتب لك به حسنات وإن كان النفع متعذيا كتعليم الناس وإضاحة الحق لهم وترغيبهم وترهيبهم وبدل الجهد في البيان حتى تتضح مسائل العلم للناس ويفهموا الفهم الصحيح فينصرف الناس وقد وعوا ما تكلم به معلمهم ومحدثهم وواعظهم فله الأجر العظيم ومهما أكثر من الكلام في هذا فهو مثاب ويجني ثمراته في الدنيا والبرزخ والآخرة والأعمال بالنيات كلما تكلم الإنسان وله النية الصالحة الحسنة وله المقصد الطيب ليعلم الناس وينصح لهم ويربطهم دائما أبدا بدينهم الحق ليقوم به على مراد الله ونهي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مأجور لو يتكلم في اليوم والليلة أكثر ساعات الليل والنهار فهو مأجور مثاب ولا يمنعه من ذلك مانع ولا يكون ممدوحا الشكوت إلا عن الباطل وعن لغو الكلام وعن لا فائدة فيه الإنسان يراقب نفسه، أما في أكوال الخير ونشر الخير فأكثر مهما استطعت ولا تحبس لسانك فإنك تجني ثمرات ذلك كما دلت عليه النصوص وقوله عليه الصلاة والسلام والبذاء والبيان شعبتان من النفاق يجب أن يفهم المعنى أما البذاء فواضح المعنى بذاءة اللسان الأقوال السيئة التي يجمعها لغو القول لغو القول كله باطل كل باطل من القول يطلق عليه لغو لغو القول ومدح الله المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون عن اللغو معرضون أي ليسوا من أهل لغو القول الذي هو الباطل بل من أهل قول الحق والدعوة إليه إذن البذاءة لا تليق بالمؤمن ولا يجوز أن تصدر منه فإن حصل شيء من ذلك وجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يتبع الحسنة أن, أن يتبع السيئة الحسنة كما وصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البديل يعني ليس من صفات المؤمنين أن يكون طعانا في الأنساء ومفتخرا بنسبه وحسبه وليس باللعان يلعن هذا ويلعن ذاك ويلعن الأشياء يصون لسانه عن اللعن إلا ما جاء في نصوص الشرع فلا حرج ألا لعنة الله على الظالمين وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من قير منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده لعن الله الواصلة والمفتوصلة والواشمة والمستوشمة الأحاديث كثيرة هذا لا يعتبر إساءة لأنه نطق به الشرع ومن أطلق عليه اللعن الذي هو الطرد والإدعاد من رحمة الله مستحق لذلك وما سوى ذلك يجب أن يحفظ الإنسان لسانه من اللعن ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان البذي يتكلم في البداء بشوء القول الذي يعتبر من شيئات اللسان اللسان الذي يجب أن يستعمل في كل قول حسن وسمى الله عز وجل القول الذي يرضاه سماه طيبا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصادق يرفعه والكلمة تكتبها ملائكة الله وتودع في الصحيفة إما لك أو عليك فإن كانت طيبة فهي لك مضاعفة وإن كانت الكلمة شيئة وبذيئة فهي عليك تكتب عليك وأنت مسؤول عنها أمام الله تبارك وتعالى والله رقيب عليك حينما نطقت إما أن ترضيه وإما أن تسخطه بكلامك والملائكة الكرام الكاتبون كذلك والحفظة كذلك كلهم يسمعون ما تقول ويكتبون ما تقول لذا من استشعر هذا المقام هو كل ما نطق به اللسان كتب وكان من العقلاء كثر نطقه بالخير الذي يرجى الأجر فيه وتوابه وقل نطقه بالشر لأنه يراقب لسانه ولأنه يستشعر ركابة الله بالدرجة الذي يسمع كلامه ويرى مقامه وتصرفاته يقل شره لكن إذا أصيب الإنسان بالغفلة وكلنا ذلك من الرجل، فإنه يتكلم بدون حساب وبدون نظر.